ا د ا ع ه ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة من تسجيلاتنا ا ل خ ا ر ج ي ة برنامج يعده ويقدمه د ك ت و ر عبدالخالق محمد عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته احييكم في ب د ا ي ة ح ل ق ة اليوم ونستهلها بهذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة لما يتيسر من آ ي ا ت الله البينات من س و ر ة ا ل ق ي ا م ة و س و ر ة العلق للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني وقد سجلت هذه ا ل ت ل ا و ة في رحاب مسجد ا ل إ م ا م الحسين رضي الله عنه أ ر ب ا ه في ف ت ر ة الستينيات せの。 Thank、right. right. you. you、yeah. yeah. Bye-bye. <laughs> ありがとう。 ق يا الهي فيما قلت و أ ب د ع ت فيما أ ح ك م ت هكذا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن عشنا في رحاب هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة لما تيسر من آ ي ا ت الله البينات ل س و ر ة ا ل ق ي ا م ة وما تيسر من س و ر ة العلق تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البحثيني وقد سجلت هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة في رحاب مسجد ا ل إ م ا م الحسين رضي الله عنه في ف ت ر ة الستينيات إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ونعيش ا ل آ ن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على ت ل ا و ة اليوم مع ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ الدكتور محمد عبد السميع جاف ع م ي د ك ل ي ة ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ه ل ل أ ز ه ر الشريف ا ل أ س ب ق وقد سجل هذا التعليق في رحاب مسجد السلام ب م د ي ن ة ا ل م ن ص و ر ة في ف ت ر ة السبعينيات نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على جميع أ ن ب ي ا ء الله ورسله وعلى خاتمهم حبيب الخلق والخلاق سيدنا محمد بن عبد الله صفوه الخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ا م و ر د و ا ن الله عن التابعين وعن تابع التابعين وعن السلف الصالح وعن الرعيل ا ل أ و ل وعمن ن سبقونا بهدي و إ ح س ا ن إ ل ى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أم بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف ب ا ل ع ب ا د وبعد فيا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م السلام عليكم و ر ح م ة الله و ح ي ي ك م ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ت ح ي ة من عند الله م ب ا ر ك ة ط ي ب ة في هذا اللقاء الطيب نتدارس سويا س و ر ة من سور ا ل ق ر آ ن ا ل م ك ي ة لان سور ا ل ق ر آ ن م ئ ة و أ ر ب ع عشره س و ر ة منها ست وثمانون س و ر ة م ك ي ة وثمان وعشرون س و ر ة م د ن ي ة و س و ر ة ا ل ق ي ا م ة من السور ا ل م ك ي ة وعدد آ ي ا ت ه ا أ ر ب ع و ن آ ي ة وكلماتها تسع وتسعون و م ئ ة أ ي م ئ ة وتسع وتسعون ك ل م ة وحروفها اثنتان وخمسون و س ت م ا ئ ة حرفا اي س ت م ي ة اثنين وخمسين حرفا ونزلت هذه ا ل س و ر ة بعد س و ر ة ا ل ق ا ر ع ة إ ن هذه ا ل س و ر ة ا ل ع ظ ي م ة تحدثت عن و ح د ا ن ي ة الله وعن إ ث ب ا ت البعث بعد الموت و أ ت ت بنماذج تبرهن على ذلك وتكلمت عن الروح وعن أ ن ه ا سر من أ س ر ا ر الحق تبارك وتعالى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 ي س أ ل أ ي ا م يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا ب ر ق البصر وخسف القمر واجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المفر كلا لا وذر إ ل ى ربك يومئذ المستقر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 ثم ان علينا بيانا صدق الله العظيم تسع ع ش ر ة آ ي ة من أ و ا ئ ل س و ر ة ا ل ق ي ا م ة ا ل م ك ي ة أ ق س م الله ب ا ل ق ي ا م ة و أ ق س م بالنفس ا ل ل و ا م ة ولا هنا ص ل ة ل ل ت أ ك ي د وليست زائده ل أ ن ا ل ق ر آ ن العظيم ليس فيه حرف ز ي ا د ة ولا نقصان لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة أ ي أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين يوم يجمع الله فيه ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن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 وهي التي تلوم صاحبها و إ ن كان يفعل الاحسان بمعنى أ ن هذه النفس ا ل ل و ا م ة تعاتب صاحبها دائما وتحسه على فعل الخير ل أ ن للنفس مراتبا هناك النفس ا ل أ م ا ر ه وهناك النفس ا ل ل و ا م ة وهناك النفس ا ل ر ا ض ي ة وهناك النفس ا ل م ر ض ي ة فالنفس ا ل أ م ا ر ة هي التي ت أ م ر صاحبها بالسوء يقول ربنا في ق ر آ ن ه ان النفس ل أ م ا ر ة بالسوء إ ل ا ما رحم ربي ط ب ي ع ة النفس أ م ا ر ة بالسوء ومن هنا يقول ا ل إ م ا م البوصيري في ب ر د ة المديح ا ل م ب ا ر ك ة وخالف النفس والشيطان و ع ص ه م ا و إ ن ه م ا محضاك النصح فاتهم ي ولا تطع منهما خصما ولا حكما ف أ ن ت تعرف كيد الخصم والحكم النفس ا ل ل و ا م ة تلوم صاحبها و ت ت أ م ه دائما ً بالتقصير ل أ ن ه ا تريد لصاحبها أ ن يكون ناجحا ً مع خالقه والنفس ا ل ر ا ض ي ة هي التي تسلم دائما ً ل أ م ر الله عز وجل وتعتقد تمام الاعتقاد أ ن كل ما ي أ ت به الله فهو جميل و ا ل م ر ض ي ة درجتها اكثر من د ر ج ة النفس ا ل ر ا ض ي ة فهنا أ ق س م الله بيوم ا ل ق ي ا م ة و أ ق س م بالنفس ا ل ل و ا م ة جواب القسم هو وقوع البعث دعت ا ل إ ن س ا ن بعد الموت لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق س م بالنفس اللوامه جواب القسم ان نبعث ا ل إ ن س ا ن بعد الموت أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن لم نجمع ع ظ ا م ه ا ل ه م ز ة ا س ت ف ه ا م ي ة ويحسب بمعنى يظن والانسان هو المنكر للبعث ان لن نجمع عظاما بلى حرف يفيد ا ل إ ث ب ا ت بمعنى ان نجمعها اكثر من هذا قادرين على أ ن نسوي بنانا ل ب ن ا م أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع أ و ا ل أ ص ا ب ع كلها إ ذ ا كان الله رب العالمين يجمع أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع وهي التي فيها د ق ة في التركيب أ ل ي س قادرا على جمع العظام الكبار بلا قادر ومن هنا أ خ ذ و ا في العلوم ا ل ح د ي ث ة علم بصمات ا ل أ ص ا ب ع البصمات تختلف ا ل أ ص ا ب ع فيها من إ ن س ا ن ل آ خ ر بمعنى أ م اصابع أ يد ا ل إ ن س ا ن تختلف بصماتها من إ ص ب ع لاصبع آ خ ر د ق ة ما بعدها د ق ة إ ذ ا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على جمع اطراف ا ل أ ص ا ب ع وهذه ا ل أ ن ا م ل ا ل د ق ي ق ة التركيب فهو القادر على جمع العظام الكبار ب ل قادرين على أ ن نسوي دمامه بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه بل من حروف ا ل ع ط ر ل ل إ ض ر ا ب يفيد الانتقال إ ل ى كلام جديد بل يريد ا ل إ ن س ا ن المنكر للبعض ليفجر أ م ا م ه أ ن يسوف في ا ل ت و ب ة ويسوف في الرجوع إ ل ى الله رب العالمين ليصدر أ م ا م ه أ ن يستمر في طغيانه وفي مخالفته للحق تبارك وتعالى ولذلك جاءت ا ل آ ي ة بعد ذلك تقول يسال أ أ ل ي يوم ا ق ي ايان م أ يوم القيامه متى هذا ا ل يقع و م متى ي هذا اليوم يحسبه أ ن ه بعيد ولكنه قريب نجيب الحق تبارك وتعالى قائلا ف إ ذ ا ب ر ق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المطر أ ي ن ا ل م ف ر عندما س أ ل وقال أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة يجيبه الحق تبارك وتعالى اذا زاغ البصر وتحير واضطرب وكور الشمس والقمر وزاغ البصر في هذه اللحظات ي ت أ ك د ا ل إ ن س ا ن المنكر للبعض أ ن ه في يوم ا ل ق ي ا م ة فيجيب قائلا أ ي ن المفر لا مفر الجواب لا مفر الجواب لا مفر كما قال طارق بن زياد لمن معه وهم ذاهبون لفتح ا ل أ ن د ل س أ ي ن المفر البحر أ م ا م ك م والعدو وراءكم كذلك أ ي ض ا وهناك شبه كبير أ و فارق كبير ولكنه تمثيل للتقريب يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ في هذه اللحظات في يوم ا ل ق ي ا م ة عندما يكور الشمس والقمر وعندما يزيغ البصر يقول أ ي ن المفر لا مفر كلا لا وزر كلا بمعنى حقا لا وزر لا م ل ج أ ولا مهرب إ ل ى ربك يومئذ المستقر المستقر الان إ ل ى الله رب العالمين في هذه اللحظات ينفا ا ل إ ن س ا ن بما قدم و أ خ ر بما قدمه من أ ع م ا ل ص ا ل ح ة أ و س ي ئ ة وبما أ خ ر ه من أ ع م ا ل ص ا ل ح ة أ و س ي ئ ة يقول ربنا سبحانه وكل إذن اذا من يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في ع ل ق ه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا هذا الكتاب يلقاه منشورا اي مفتوحا مسجل فيه ا ل ع س ن ا ت والسيئات و ي ق ر أ كتابه بنفسه حتى لا تكون له ع ج ة ا ل إ ن س ا ن الامي ي ق ر أ كتابه بنفسه الذي كان أ ع م ى في الدنيا يبصر في ا ل آ خ ر ة و ي ق ر أ كتابه بنفسه حتى لا يتعلل ويقول إ ن ن ي لم أ ع ر ف ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة وفلان هذا ق ر أ لي سيئات لم أ ع م ل ه ا الله تبارك وتعالى كما قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق أ ي كن قارئا ب أ م ر من خلقك كذلك يقال لكل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا و ل ل ه ا ك ر م صلوات ر ي و س ل م الإيمان المتحدث محمد السميع ه عليه عبد وفضيلة الأستاذ الدكتور إخوة جاد من تعليق طيب مبارك له على ت ل ا و ة اليوم والتي استمعنا إ ل ي ه ا في مستهل هذه ا ل ح ل ق ة من ف ض ي ل ة القارئ الشيخ ت ا م ل يوسف البثيمي إخوة ا ل ي ا ن حتى ت أ ل ق بكم في حلقة قادمة بإذن الله أترككم قادمة في في رعاية الله وعنايته حلقة الله الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تسبلاتنا الله عليكم الخارجية من برنامج ع ي د ه ويقدمه دكتور عبدالخالق محمد عبدالوهاب